في ظلال ا ل س ي ر ة أ ج ل إ ن ه ا أ د ر ا ع الحديد إ ل ى إ ح د ى الساحات يسحب بلال وخباب وصهيب ورفاقهم حيث تتقد الرمضاء و ك أ ن شمسهم تنشر أ ح ز ا ن ا وتتقاطر دما وتعرى أ ج س ا د ه م ويلبسونهم تلك الدروع ا ل ح د ي د ي ة ا ل م ل ت ه ب ة التي تزيدهم عذابا واختناقا تحت أ ل س ن ة الشمس و ا ل ص ي ا ط يطلبون ا ل ر ح م ة يستغيثون يستجدون ش ر ب ة ماء ولا مجيب وبعد أ ن يغشى على بعضهم يسحبون بقيودهم ثم يطعمونهم شيئا يسيرا يبقيهم ل ح ف ل ة أ خ ر ى من العذاب يستجيب الجميع لمطالب ا ل ط و ا غ ي ت إ ل ا بلالا استشعر ع ظ م ة الله ف م ل أ قلبه فانشغل عما حوله ومن حوله أ ص ب ح لا يعيش إ ل ا حبه ولا يردد سوى اسمه أ ح د أ ح د هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه تعب مالكه أ م ي ة من تعذيبه ف أ م ر بربط عنقه بحبل ثم نادى م ج م و ع ة من ا ل أ ش ر ا ر ف أ ل ق ى بطرف الحبل إ ل ي ه م ليتسلوا به و ك أ ن ه د م ي ة ك أ ن ه ليس من البشر ف أ خ ذ و ه في الطرقات يسقط فيسحبونه يتعثر فيركلونه يعرج فيشتمونه ويحثون التراب في وجهه يفعلون ذلك وسط قهقهات أ م ي ة ورفاقه الذين يمارسون قبحهم على جسده لكنهم عجزوا عن إ ط ف ا ء النور الذي يحرره من أ ع م ا ق ه أ ح د أ ح د تحرر بلال من كل لغات ا ل إ م ل ا ء وبلغ أ ق ص ى مسافات ا ل ح ر ي ة فلم يعد أ م ا م ه من يستحق الخوف و ا ل إ ذ ع ا ن سوى خالقه كان يحاول أ ن يسقيهم ر ش ف ة من نبع السماء لكنهم يصرون على الانحناء ل ل أ خ ش ا ب و ا ل خ ر ا ف ة ضاقت قريش بالتوحيد وتسلل المعذبون لنبيهم يشكون يكشفون له آ ث ا ر التعذيب ويناشده خباب يا رسول الله أ ل ا ت د ع و لنا فقعد عليه السلام محمر وجهه فقال إ ن من كان قبلكم ليمشط أ ح د ه م ب أ م ش ا ط الحديد ما دون عظمه من لحم أ و عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع ا ل م ي ش ا ر على مفرق ر أ س ه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا ا ل أ م ر حتى يسير الراكب من صنعاء إ ل ى حضر موت لا يخاف إ ل ا الله عز وجل والذئب على غنمه ترتفع معنويات المعذبين لهذا الوعد الحق وتنتشر أ خ ب ا ر ه م في ج ز ي ر ة العرب حتى تصل إ ل ى رجل يقال له أ ب و ذر الغفاري فيرسل أ خ ا له من أ م ه يقال له عمرو بن ع ب س ة السلمي وكان يكره ا ل أ ص ن ا م ويرى أ ن ا ل و ث ن ي ة خ ر ا ف ة امتطى عمرو الراحلته تقطع به الفيافي و ا ل أ و د ي ة وحين تحط به حول ا ل ك ع ب ة ينزل عنها ثم يطوف بالبيت ثم يتلفت يبحث ويتلفت فلا يرى منهم أ ح د ا أ ي ن م ن ش غ ل ت أ خ ب ا ر ه ا ل ج ز ي ر ة كلها إ ن ه لا يسمع إ ل ا ا ل ج ر أ ة على شتمه والنيل منه كيف الوصول إ ل ي ه هل سيعود دون مقابلته في ظلال السيره ولنا لقاء جديد ب إ ذ ن الله